صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سبحانه وتعالى بولم من سبحانه وتعالى بكن. أك بكن. أك جده جده سبحانه وتعالى waye sédéna ki di yénenté bi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ya moubiyalla waye yénenté bi yalla dinaaw loolu mu déllou ci ngir continuer suñu djéfaayi ké paro eurocor muy djotaayi nga xamanténi commencé won nañ ko ci eurocor di firri ak sharha majalis تينيو تي سونو جتايو فوكي لنيت دي غوديك سامدي دي فوكي فان امنيت تي ويرو كور تي اتون جونني امنيتي تيمير امنيين فوك تي غادا صلى الله عليه وسلم ديني الله سبحانه وتعالى مودين لب في نفي واخ نيك لوجوت شيخ بي يوبي وقتان وي كن نمكو باخو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في حوالي وقتان في تي يتأي تي بكم نمك وباخو لسمت أك قرم يعلمي برمجامي لجلي أك سلما محمد صلى الله عليه وسلم أك وكرم أندولم صحابيك توقون منع الجنة ليست جنة واحدة وإنما هي جنات جنات متنوعة والجنة بالأصل هي الشجر الملتفة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 الذي لا يرى من ورائه صوت هوي لوجست جناو صني الجنة لأنها تجن يعني تستر من يدخلها من كتبة أدنى تكلم أراب دخبوش دوجي دفليمور دفليمور بكندوجيز جر جربي شق جربي سقيا كبير الجربي بري كبير أدلنك كبير فس تدل م أي خيال أكيد ترى نجي الله سبحانه وتعالى دين الجلّين فان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر اجن يلا سبحانه وتعالى من فدنك اي خيول اك تيرا نيو خمانتي نينكو واديل بيتي نديغا يباحي كتو بونش عبدنا من نين دنتل اي خيول لو خمانتي بت مسوكا غيس واي نوب وعي مصرد طق تخلو دوم آدم ومغي خلاط خير وليمن يلركم مقخم قال الله تعالى قال الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المباجع يدعون ربهم خوفا وتمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آي جزاء بما كانوا يعملون يا الله سبحانه وتعالى دي وختي ايه دينك سوره السجدة ايه فك الجورن بنك ايه فك الجورن نار دي واخ دي واخ غايمو باخ ييغا جنوبهم ويغا ييغا خمنتيني سين غيناو دونكو ويرتي ابلل ولا بن تدي وير سين غيناو شي ابلل بنو dus zijn we rom. Je kunt ik. Waarin je bij, dan nek de Subhanahu wa Taala. Je kunt bak, nieuwe Lay je terugfi. Moet je gaan. Je moet met je. Je moet je alle je bak. Je بل نعم جامو ديني جوك تكارلوك سين بورم تخاجي قدي ديني جامو يالا اك جل اك دي, دي بنت سبحانه وتعالى اك دي نعم سين بورم تأي خير ولم اك يرمع ديني اغمان تاني واتنكو تي قديقو ولهذا قال وضعون ربهم مره يالا سبحانه وتعالى وخنى تتجافى جنوبهم ديني جوك ديني منجو. وير سينغي نيو تي ابلل وير دي نيان سين بورم خوفا وتمنعا بيان سين بورم وير يالله سبحانه وتعالى دفل لين ايو ادنا اك الاخره سين نيان يالله سبحانه وتعالى دي سين مري دين لب لو خوفا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 ويا ادولي دا فا ورب دي بول لي دي رغال اك ياكار موي كوم يا سبحان الله من كوخه سي اللَّهَ الكريم سي سوره نعل يعلم ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى ماني سبحانه وتعالى لي دي نغلا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 waye nan yalla ko beuri yermand yalla ko beuri yermand la waye ci benen kote bi ay dumam ak mbolem mu metti metti la ndourib dafa wara ragal ligui lu wala mu yalla subhanahu wa ta'ala naka nonu mu yaakar li nga xamanteni mu boy ni di ragal ak yaakar waye tamit mu yaakar am yaakar tamit su do daré da ci yaakar yaakar ni yalla subhanahu wa ta'ala buru bax la dina ma nangul ni sama def waye ragal li di ngol ni duñ tebe guddi duñ am lu leen neex feej dugni di jakkarok seen borom bi julli ak ñaan seen borom and aku ragal ak yaakar seen borom yalla subhanahu wa ta'ala mimma rasakhnaahum yalla subhanahu wa ta'ala ñu ba ngeen wërse geleen mo xam lu neew lu wala lu bëri yunfiqoon yalla min nga xamantene mom moy dépenses ci lenen kay dépenses yalla do xane wala bu ñu joxé mo xam benn ñu alal wala benn ñu alal yalla ñu ñu may dañ koy dépenser ci lu ñu xel mo xam nakoy dépenser ci te obligatoire la ci comme lay sa alal nga koy Walla, de warla kom walla, het azaka, jugene Asaka warla, jugene obligatorie kom halis, walla, halis bovremke jugene dikodef kaffara, tamanga tiko kafara. dikodef dikodef e-moddu, jugene korri koha men deniman uwerm jugene moddu, walla, djunna uwerm kaffara uwermnako, mukko jugene e-moddu, walla, mwalla, mwalla, jugene finanse, jugene, jugene, jugene, jugene, jugene, jugene, ik denk dat ik het goed heb gedaan, ik heb het goed de ik heb het de gedaan, wordt heb het goed gedaan, ik heb het goed gedaan, de heb het goed de ik heb het goed gedaan, ik heb het goed gedaan, dat heb het goed gedaan, ik heb het goed gedaan, ik heb het De gedaan, ik heb het goed gedaan, ik heb het de pensie de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 دلوحني عادت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يلا نين وايل الناس ما جامي باخي سما بيتي مي رجل ما شي ادنا نين الناس تي اجنا تي اي من كون نيو نيما دون سن تي ادنا نيت ja kan ik zien broer de jullie, subhanahu wa taala, jammer jij de jongeren, jammer jij de kinderen, de kade gedi, die jullie zien broer, de baar baar, die het de subhanahu wa taala, de niou jëfale won seen boom top ko ci aduna mo ta yalla subhanahu wa ta'ala fay den seen jëf yu reuy yoyu dal lën ko yi fay fay gëna reuy ne bal lën ko mo ta yalla subhanahu wa ta'ala amul dund def mo xamanteni ni amul bakkan mo xamanteni ni xamna li ma lën Abdi heb de nekkees en dan in die je goed de gide julie, d'un korefred weer kor. je apniep, good de gudeek nu de dakar voor om de koe dulle kon de midden chessie. Jef de nummers de sinkhoven, diep de nummers de good de dakar loxen voor om sorry, nummers de stel, de de gittel, ja la rek mohammed die je goed de de koe dulle, celle govende hanten in ja la bourbon magdewe. ما هيا الله سبحانه وتعالى دالين بنبيل سينو في جوريش أدنى لفلا تعلم نفس ما عبد الله له من نعيمه أم ابن بكنده فمن أحسن أحسن الله إليه كيف كدفة الجنة يا الله سبحانه وتعالى كرو فيل فيبك رو فيبك رفتال رفتال ومن الله سبحانه وتعالى عركة اللقرى فإذا فإيقرأوا فإيقرأوا جملة يوم ومن أساء أعقضه الله كيف كدفة نعوال بذي بني تردب سنبورم سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى دمكو دم يوها من تنمي ماتله وهو الذي جنى على نفسه تمام موتوين بطم بأن عربها لسقط الله وعقوبته موتوين بطم dal ko yi tabal ci nga xamanteni moy meru ni yalla subhanahu wa ta'ala akum bogo lam في wal muslim yuhafiz ala nafsihi في al ashya' allati في adul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 hamen kon liep een kachel en hamen kon nieuw en jambi, jij laat die nu koren. dat is een boel konon. waar ik hoef geen moeite voor. ik heb nu een heleboel. ik heb nu een heleboel. ik heb nu een heleboel. ik heb nu een heleboel. een jaaron ci yoonu yalla wi top yalla top yoonenti yalla yooni nek ci ni neex yalla be keri yalla di jël bakkanam man zakka nafsuhu kep ku selal bakkanam dal koy laadal qad aflaha kep ku selal bakkanam dal koy nek ci ni yalla subhanahu wa ta'ala santaa eko yoonentien koko moy ki taxé deug aduna ak al-akhirah wa qad khala man dassaha way fiha ndof lan kon sorry ndigal yalla ak ndigal yoonenti bi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 Diko tien mensen die voor het subhanahu wa taala, wat erfa amma ya musar de lip, L hamdakoyler, Mohammed Abdulla wa Allah akhir, die zal, die, die, die, die, باموسار الى جامنتي ميال سوانتارا دكو تيري سي اي بكار كاي موسيبا واي مو جاارلي تيون سي يوني يال ليي نغي خانتيني من المتاع والمشاري والمشارب والمعاصي اد بل دافا ورا سار البكنم تي حرام حرام ولم يتابتي اي باكار والسيئات ولم كاي تابل تي نغي مام اي نياوتيف مو نفسه هذه الأشياء ابيل دافا ورا سار من ميي نغي خانتيني داكاي لور اله لها ورفع لها نيرترل مقم ترى البكنه و انجري يكتي بقم اك يكتي ليغا خامنتا نمم موي بكنا مو سوري ليغا خامنتا اي جيف يو سوفلا اي جيف لا, اي اي في اي لا اذا لم يرفع فانه يدنسها واي ادو بو جيرن بكنام تانكو كو يكتي كو سارل كو مير يوي نون داكوي داكوي سوبل داي تيمال ليغا خامنتا موي بكنام موتو يالله سبحانه خاد افلهم زكاها ني جام بتخي دي موي كيغا خامنتا لا بلنا بكنام توك جارلكو تشي نيه يالله سبحانه وتعالى وقد خاب من دسها كتبت مويكي بايون بكنم تشلوكو نيه تيلملكو دالكو دالكو تابال تشي اي بكار غيما يالله سبحانه وتعالى بالتراب شيخ قال الشاعر وما المرء حيث يجعل نفسه فكن طالبا في الناس اعلى المراتب عرب نينا نيت كو نيك داي نينا نيت كو نيك داي فنجي خامي موي فاغا خامتاني فالا تيك باكنام فالا تيك فكن طالبا في الناس اعلى المراتب نيكلتي مني ني كيغا خامتاني داي ساكو مرتبه كنا كاوي الت فيت ادنك ال يوم القيامه فدوبو نيت في سبكني ياكوي تك سيغا خامنتا موفي باخ ولا كون ناليو نيكال كو داي ساكو تك باكنام تيا مرتبه وان منزله غنا كاوي نغي غام درامك سبحانه وتعالى شيخ من اكرم نفسك ايها الانسان اكرم نفسك ايها الانسان خذ بزمانها الى طاعه الله صبرها على التعب في عبادة الله شيخ من يومك يوم جاني تلسته تلس Lustات أو الخ mystين لانتبعات حتياته للفي انتبالن There's some onward you to do. why? AUT HisTwe Why? Nuh katver zat Sqt I taun kamμα kha COROOH wa Kha Fat YIC khaar Khaα Khaa تجدت من جد جميع سبحانه و تعالى مكيانا لا تجدت من موارد و تجدت من موارد و تجدت من موارد و جدت من موارد و جدت من موارد و جدت من موارد و من موارد و جدت من من موارد و من موارد و جدت من موارد و جدت من موارد و جدت من موارد و من موارد و جدت من موارد و جدت من من موارد و جدت من موارد و جدت من موارد و جدت من شيء بربي خي ولا والجنان يا لسان دارنا تقبل أدنى كوي من هنا فل المدار على الآخرة درب المجدلم وفي كل خالية بأي جفمية من في ما في من وجه كل لينها من تمن ما يسجار ويتأدب مياب ماي سب مض يأوس المجدلم فعلا أدنى نجم ولا سفر نجم شهره فليس المدار على العاجلة وإنما على الآخرة لينها من تمن ما جم ويبوم fanne mena nekou fi ci aduna waye moy bu aduna bi jeexey dama genn ci aduna bi fanni sama djuy waye leena lolu moy sama fi nga xamanteni mom moy nek mujuwayam eulek mom moko meuna tanal bopum ndax fi nga xamanteni mom moy ajirate moy keur gu gouvernement ni dañ fe ganes dañ fe rombu rek moy keur gu gaaw nek fi nga xamanteni mom moy djubluwayu jambe waye jambe defé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 waye ay place lay xamanteni bo fa toge ay ñaaw ci fanga tay jëlé ak lo xamanteni aytere ترى xamanteni ni لن fay wax dañ yaq parce que ci julit bi ñu fay inviter lu yaq diin julit bi la juro bi nako mayit julibi na soril bakanam lo ñu bañere ci ëlëk ci duli manare ci na mayti di setan tele yi nga xamanteni bu ko setané wax kat ya fa nek dañ dañ koy dañ dañ yaq diin dañ yaq pass passam waye mu soril bakanam lepp lo xamanteni ni ay xool صوري للسبكن لهو ما هانتني ائلك دينا لور يوم القيامه شيخ من حماية لها واكراما لها غير لنبيك سبك غير سام سبكان وغير ترال سبكان اك نوطال سبكان يوم الخيام فقد يفتن الانسان وليا ذو بالله ينظر الى ايما امراه ايما امراه يعني يشاهد شيئا مما يعرض في هذه الشاشات الهابطه شيخ منين مننك ولا جانبي yalla manako fitnal yalla yalla mussel mi setan jigen gum gis diko setan jigen yo xam bou geu gen ci ecran yi ngi gen ci tele yi dan koy gen ci ordinateur ثم ما تتعلق نفسه به. يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال من يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك من لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك سؤال لانه يجب ان يكون هناك ولن يتبج لهم أنه الحرام شيخ منه فهو الذي جنى عليه على نفسه لأن كيف يتبج لهم سبقا مجارشون ووله لأن يوهياتون سبقا لو أنه علق نفسه بالمساجد ببيوت الله بتاعة الله بدل أن يعلقها بهذه المحطات الماجنة وهذه المعروضات الخبيثة لو علق نفسه بالمساجد ومساجد الذكر ومصاحبه أهل الخير لوجد جزاء ذلك عاجلا وآجلا صار مع المتقين صار مع المحسنين صار مع الصابرين صار مع المتقين هؤلاء هم الرفق الصالحة التي تجرر لك الخير وتعود عليه شيخ بنين كوك نحمن تنين دفجل دبا وكو كوك نحمن تنين مموهي دي سيطان أي فيلم يبون دي سيطان أي سير يبون دي سيطان الله من يمكن قينات تليت الأبجل بركو سيطان di setan lawon mo ngi ci ordinateur mo ngi ci internet di ab julit waru ko setan cheikh bi neena koku mon mo togn bopam koku mo togn bakanam wayene bu film yo xamanteni ni yu bon la film yo xamanteni ni ñak kersala ak lañu gënne ci sene wi ci ay mbir yu bon cheikh binayina bu fekkone dafa شيخ مينين يالله <سؤال> سبحان الله دينكو بولتي غاي كو رجل فيت ادنا يالله سبحان دينكو بولتي غاي ما هانتيني دا شيخ دينكو ديني موي اي تيلي موي اي انترنيت اي ما هانتيني شيخ موني يالله <سؤال> سبحانه وتعالى نكو بول لي جيغا يا خامتيني سبحانه وتعالى ت نين نيو نيو انداندو يباخي سي ادنغا خامتني تاخ موني خالص الله عليه وسلم كل الناس ياخذ يعني للصباح فضيع نفسه فنعتقها او موتقها موني لا يا من تنك سبكن دال جاانت نمم دالكو جانيس نمم مو نه يالله سبحان الله دالكي كورل وايي كو هامن تن دفا باي باكنام سوبل كو داكوي تيمال تبلكو تي باكار بايمن يالله سبحانه وتعالى بوبا كوكو بكنام افكو الله والى مرضاه الله والى مصاحبه الاخيار فهو قد اعتق نفسه شيخ موني بفكي فكيك باكنام دوف كو جيمي تي يالله سبحانه وتعالى اك توب لي يالله گيرن اك دي اندك اي گاي باخ اي نيمي باخ تي ادنا نينا كوكو موم گورلنا باكنام بوبا موم موم مو تي باكنام گورل نكو لا بلنا باكنام گورل قد اعتق نفسه اعتق من الرق والعبودية گورلنا باكنام تلي احمد موم موي واي قد يكون الانسان عبد الشهوات zij hebben me nu wijzigd en ik heb ze benieuwd is ik wel hementen niemand moet niet kijgen moe bakenen, moet niet kijgen moe bakenen, de top ebben niet hoe Boba hoe va je hebt bakenen moet molenen je hebt jam, hoe hebt bakenen moet molenen je hebt jam, hoe hebt bakenen moet molenen je hebt jam, hoe من من تري نيوخو الله سبحانه وتعالى قال كاي تيمن طبل كو شي اي بكار اك اي مو يالا اك شي لو خامن تاني اي بان نيوخو بكانم لا اك ليپ لو خامن تاني بكرام سوم بكانم سوم نكو وان كان فيه داكو يتابلتي اي ما يالا اكي بكار نينا كوكو داي مام موي المسلم ان يربا بنفسه عن هذه المشاهد الهابطه كن جليد بي دفا ورا سوري بكانم اكي تي كوم المناظر ابلن في غينتي اي ميريو وهذه المحطات السيئه ابجود دفورا سوريلي تيلي الله سبحانه وتعالى اكتبوا تقول لي من من الله سبحانه وتعالى ديفنك ديفا باس اي هو الذي هذا هو الذي حفظ نفسه كبكو حمتي جارتي يونو كوكو مو وقت اغلى شيء عندك هي نفسك لكان شيرتني موي سبكان سوف فخه باغول سبكان تيكو غامني كي الله غا كاي سبكان فلم فلماذا تهينها وتدنسها بها من بكان مو غول شيرتيو لتاخو في السبيل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 سبكن وقتامال من بام تي اك مون لا يار ميم تا موني السبب فيها السبب يا فخذ بنفسك إلى تاعت الله تاعت فيها فيها قد يكون فيها قبل في سبيل الله شهر من الجر سبكن تيكت ني غامن دا من موي توك يا يالله سبحانه وتعالى نعم التاعات فيها مشقه مي مين لي غامن موي توك يا يالله ييومبل ماتاخ يالله يا سبحانه وتعالى كي سانت جامي ني خول نين نيوكاي توك نين نيوكو يالله امون بن يالله بوخنا نتي دينكو ديف ليف ليك نام اي تشونو ديشي ملي جهاد سو جهاد تشونو يالله يا سبحانه وتعالى منن لا راي منن لا جام منن داك شيطان منن نيو ناندام باسكو يالله سبحانه وتعالى مانو داف جولي بونغي مانا كون لي خامن لي ديجامو يالا اما اي قد يكونوا فيها قبل لي ديجامو يالا يامن نالا تشاراي لي سيمل جيحات تيوم يالا سبحان الله تاي خاري تيوم يالا سبحان الله غير باتو يالا لا اله الا الله دين يالا دي تسارو موديال سبحان الله ياخني كتب عليكم الختال يالا ن فراتنا تيين لي دي جيحات تاي موي خيخات ني خامن تياني توقو يالا گامنا باتو يالا سبحانه وتعالى ا لي دي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 sak jour نكتي beggé nek ci afia am nek ci nekno moy bonheur ci aduna day xol yi Allah subhanahu wa ta'ala geureum mu nek ci parce que Allah mo ragna mo xam li nga xamanteni ni mo gën ci nu is het niet dat je een vrouw bent, maar je bent een vrouw bent, en je bent een vrouw bent jihad, vrouw bent een vrouw jihad, een vrouw bent een vrouw bent een vrouw bent een vrouw bent een een vrouw bent een te bent een vrouw bent een vrouw bent een islam bent een vrouw bent een vrouw bent een vrouw bent een vrouw aye wone ne jihad and ak julit ni yalla subhanahu wa ta'ala defal de centaine, Allah Allah je aan bij de woorden, ja, de de cent, Allah ja, de de cent, hij, hem en zijn jullie mochten, Abd na, de Allah en solerang, je mocht. haram. Je moet je boek, ik het haram. Wat je de وراءن هاك الا عن مضره عليه على نفسك وعلى اولادك واهل بيتك فخذ ما امرك الله وفيه الخير وفيه البركه وفيه السرور يلا لي بو نتا راني موتي نيك مو خن راني ولا ولا تساواكر ولا, ولا جام جام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 وماي كي خامنتا ناي توپ يالله يا سبحانه وتعالى plaas yi nga xamanteni plaas yi bon la ak toondo yi nga xamanteni toondo yi bon la bepp fo xamanteni ne fu bon la waru fa xaa sok aan ndoy yi bon ya lan ci yalla musal bamu majalis su ak plaas yi nga xamanteni jotaay yi bon la bo fo toge man fa yaq sadine te jotaay yi bon yi سويلكو ان جابوتام سو بوجي ياك نجابوتام ياك دين ريك نين دوغال تيلي سي گيرم قد لا تكون جارسا معهم نينا الشيخ بنين الجتائي ليغي الجتائي بوني ليغي منغا باغي té nim ci djiblu moy ay télé ak seen yi nga xamanténi seen yi bonna birna ci aduna bi cheikhou man laakin tushahidun cheikhou man bo tole ci kadi setan télé di setan ñu fey gene ñu mëna yaangi toog ak ñom té ñu yaq sa diiné tay bok cheikhou mané ka annaka ma'hum jalisun ma'hum dafa mëna yaangi toowando ak ñom tushahidun fi fujurihim yaangi mëna di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 كي اي بكار اك مونتي اك نياوتيف شيخ محمد السقاف في عن نفسك هذه الشرو شيخ محمد فغال سا بوب فغال سا سكر سواكر لي ان نفي غين تي شيخ محمد والا فهي تقتحم عليك بيت شيخ محمد dina tassakër dina yaq سكر kër dal tassilu ilayko anta ala firashik shem min agna sa ba ci jamanu bi nena mbonte day ñew ñan ci sa kawlal ci la defek légui ñu nexa gis la muy internet muy portable portable li nga yorni muy nekk ci sa kawlal ay mbonte di le yo xamanteni fu geuna soori ci aduna lay juké dek ci sa téléphone wala muy تدي ياق الجليد بي من اذا لم تقطع هذه المبد عنك شيخ منان صو دغول ليني نان موي ماشين وي نون ليغا خانتني اي مونت ريك لمو تي تكون من الاشرار walau kanu fi في mashriq aw fi al maghrib sun nekone fa genn soori ci aduna bi ci tenko wala fa genn soori ci aduna bi ci saw cheikh ibn ne dafa melni yene and ci yoon woon walau baynak wa baynahum masafa cheikh muné mun fekkone ay diganté bi amna telo xamanteneene diine bi ñu wax sax ay bidaal ak nii tabbalu nit ki ci bokal Yalla subhanahu wa ta'ala likoy yaqal diine